لا حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت منتجا منفذا لهذا الإصبار والذي يحتوي على سورة الفاتحة وسورة سبأ وسورة غافر وسورة النجم وسورة القمر وقصار الصور مع الدعاء الله استقيموا، اعتذروا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المختقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم